الحديث السادس عشر حديث كالترولي اللي حي عن أبي هريرة أبي هريرة بخاري كولي رضي الله عنه أن الرجل من قاله غكوري للنبي نبي صلى الله عليه وسلم أوصني إيطار طار قال مبوح لله تقضبها عروني فحناقي فردد منك وقوع العرية مرارا مرار بضا أوليها أوصني رسولك الله إيطار طار قال مبوح لله تقضبها عروني فحناق رواه البخاري بخاري أيها حديثك وليه أبو هريري حديثك وقال نبيك صلى الله عليه وسلم أن الرسول أن يقال كويري للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني إيه تدار تلك كل كأس وهو إمام النبي ابن قدامة جارية ابن قدامة نسطب المحققب آه am tafsiiraadka ay hoos uu ku qoray xaashiyada xaashiyada ay ku qoraan waa bab ka dugabal imaam an-nawawi uu ku qoray oo uu kitaabka ka raacsiyay ayay hoos u iska raacday qaatimada kitaabku ha qaatimada kitaabka wee babki uu balan qaaday oo uu yiri ishaaraad oo ila bab dil ashq inta ila Vab a aju hoos kukura. Vab kaas aju hoos kukura. Marika taasua inad aga tobala nabu valmi ilaha lakin, hmm. -val, lakin hadda kelimat daan on iri, waxa uyan ee, trechul ku ibn kudama asab malaha, muhaqqa iskale. Malaha, ima Marka Marika, ee, muhaqqa aya ugu iri, ka nadiga wajdi yee, ibn تجركاس أيام مبقى كويري صلى الله عليه وسلم أوصل إيد دربار قال مبقى كويري لا تقدف عرون عربي اسكا إلالي إنه عرون توأمات حناقضو اسكا فردد نيكي وقوع العليا مرارا مرار قال وقويري مبقى لا تقدف عروني هو البخاري ابن دقيق العيد وقوها العلمي قبل كمية كالصور نقلي مبقى صلى الله عليه وسلم ننكام مركء ودحي لا تقدف wa hadii kartaa in ma bidu ugaa sallallahu alayhi wa sallam kanu yahdin arabada ay qof kasto yiraa in ta bara madu ummata darbi jirin la saxdabo qaliin nin ka ma kan uu ku ogaanin arabada uu yahay taa sadii kartaa sidaas dartedno u u yiraah halkaas sidaas ayaad laakin bardaran kanu si ka salaaha haate wa laakin macna badan kulminay sababtu al-arad la iska ilaaliya waxay tusayda sharar dan elektric ay samidda kulmidha qofku marku xarooday ka soo fuushaa qofku marku arado dab ka aya markaas u dab ka hanta markaas u dab ka dilee qofku marku xarooda baloo qab ka soo fuushaa marka xarada waa jimaa'u shar iska ilaalinteedu waa jimaa'u khayr fa tarteeda jaafar ibn muhammad oo بل أخلاق وناجر أخلاق وناجر هذا كلمة مرصة كلها مركو سيري طرق الغطر وعربة إنك إسكا إلالة عربة إنك كتت تويه حسن الخلق ونم سيداو سوكا لإنك إحمد أيض إسحاق من راوية يلادي حسن الخلق وإنك عربة إسكا إلالة عربة كتت وحا لكن مركو مهيم محالة رجلة هاروني النظقة صلى الله عليه وسلم رجلة العلم الوحي لأن سيدا حافة من رجلة بيقير كي لا عامم ميدنا تيدا ماركه ورا اسكا الىله اسباب تعارده كام او waxaa dareecad ya baqan ka dhigataa akhlaaq ka duwana xil oo waxaa tabeecad ka dhigataa akhlaaq marka asbaabta carada keenayda ka fogawo markore oo akhlaaqda wanaagsan tabii'aatiyada ka dhigayo wax aan ka fogaan karin mid dalaba waan mid dabaygo qabadan waan mid xoo qabadan inuu magbuule jeedo salaalahu alayhi wa sallam saarto ah qablu aladana wax ween inuu san wa ay fay markaa carooto arad waxbay ku amrayda waxa sameen skaadbiin inta ku yirintee kalaad baa du farqo saaray shanta saar arad waxa ay ku amrayda ha furini way ha rasul imam nabuu dide u ku fasire arad waxa ay ku amraydo ha furini عن موسى والموسى ألقى الضرب عرضي ماركا كآمستي من أول وحليه أنفلي ما كده ماركا كآمستي عرضي فعندماك عرضي كبض لكن إنت عرضي أي جوته وحليه كأمفه قفتا ساس كالك ورساس له وصاس, وصاس سمعه سيسرت إذا إله وحوه أماني دك عرضي وده أنفلي ماركا يعلو ما غضبوهم يغفروه والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلا هو أمارين. إذا كنت أرى بقرية. وملكي أرى بأنفولي. ما بقى صلى الله عليه وسلم وقفت المامي قفك جيسيك أهل. إذا كنت ماذا لكاسمي. ليس شديد بسرعة. ما بقى صلى الله عليه وسلم قفك أذك. ما أهم. قفك دك الليك ده. إذا كنت ماذا لك. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القطر. وحا قفرك الملأة qof marku arado is xili kara waxa ka saqaf dadka Nabiga u sheegay asbabu qofka arada markay arag u timo asbabu ugu kalmay kara arabada ugu kalmay ومهي موشيغ مره صلى الله عليه وسلم سبدي حرمق يسحى سيما تنضوه رأيه وحيطه قد كملكه أرده وإلوه إراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سببتها أرده وحكينه وشيطان شيطانك أهض إلهي كمعن إلهي كمعن سليمان من سورة وقوده ما دقاء أكتيسه صلى الله عليه وسلم اللباني ناسكو آيه لما ديه المركز آيه نين أتو أي تميي مركاسا وتيقي قدو سرعي تنعي خلاقي عرب السارة بركاس مبو يرى الله عليه وسلم لا لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد وأنك كلمة تنقى مبو صلى الله عليه وسلم هذا دو يرى هذا لما تبس الدرامي يأكد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دو يرى هذا بالله من الشيطان الرجيم خلاص كلمته أكد تغيير نكو عريسيه بركاس waxa weeyaan oo aan maqleynaa waxu leeyahay mag waxu ku leeyahay saaf aniga aanu ma waldi wiir wax hareysay anigu ma wahaali ha wax hareysay sabajid ah marka wax weeyaan marka aad carooto ku dadaal in aad tiraado a'udhu billahi minash shaytanir rajeem hadith bukhari muslim awriye sifada allaha حتى يفكرك هذا بابي دي درف سيخو دوب اسكني اه ذلك تتي تصح هسك صعصع حيلا قفتيغ عارف دياري سوما تيد عارف دو فاد يانا وا كخدا فاصما ما غيكاس ما بايس صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد يا داود ايوري من حديث ابي در ما غوخري صلى الله عليه وسلم اذا قضب احدكم وهو قائم فليجلس قت من كم من مرق العروه هدو تاقن يحفر إستو فإن ذهب عنه الغضب هدو عربي كتاكتو فالأمر واضح بسيدي لغريوي وإلا فليضكي حديك الحسيع هل قلت تاقن وغد ياره إنه أرصبه سي آدم أرصم وشيطان كأمركيس آدم أقابا فرسو عربي كابا أبا أبا أبا, أبا, أبا, أبا كشاقيس ودي كابا بيدي دو سيحو كم يلتك سيداسوي تاسا ومدالباض مهم كان سبحاب wa xana weey ku ugu muhiim sanay ka mi faaye markaad arutu ha hable haddad ba arutu ha hadii wa shan laaydoonta kelimad amaad guud yadaa ka ama fiil adoonkagaa u shanleydo amaad u shanleydo sayyid amray sallallahu ku celi sallallahu alayhi wasallam hadithka abdullah soo إذا قضب أحدكم فليسكم صدح بارو نبيكو عليه السلام عليك قابل إن كميدا مركو عروضه ها عمسو إم ساد عرقني وعو ينطب عروضي أو كلمتي كسوة بحادة مبيل أيجيان كفر إنو كوه مركو عروض إنو قالوا بقا وحا دعبا إن أدو يديس لبعث هو إنو قتماد إنو ديج مسلين كلاد عبا عب. كلمات دعبا واقفتها وحاوهو وانا تبدو مشؤول كبالاني aya dadku duunke diba weeye wax arkay wa orda sheeko ana waxaan xaqsan teslan tu kulati igu dagtay aan isadbix laadi aan ku furu sheeko barka balqeed ii gaad aqiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ala lay ma haaquuka u dagla ayi ama saabiitu saga daba macyan illa dhik at nib kala ah wada joogad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aa an arantan an furay markaa tan tabalay tagayan macalin sidam ka sidda arisna dib male kana taa walmay oo aad oo xikiraa taa qablayo khalas wa kafrum ha kaacin ha taas wax furayna wax la kala hadh ilaay wakoo qiiy sadxu ina tan la yido oo halkaas ku dhigtay islaam khalu kake yana fili taa kaan subhanallahu warqabka arado iska amf ka ta ninka arado hadu wax furayo waxa weyn inta amistid oo tagtid wax weeyaan oo isdajid markaa carab baba hadab duan saato si dariix xa quf cala furin ku ahkan baa in soomaali iska furmaarin mo kan tabadarubaay mar qaati u baahan yahay wa الله كوغاي ذاك يتكروغ اوغو معني هذا ماهر ما قاتله وحكام افرن اللي كاهو اصبح ما قال احكام بل رو بهين قبل دا وقتين لفر اي حرام تاجي قبل حي قبل ما الله عاصديه دا انت الله عاصديه حي القطفورته واكافرم تاسنا لسعود يعني ماهر افرم مين اه الله عاصديه laakin ugu wakaa furan ta dadana furteen marka dhamaan waxa soo dhan waa inaad ka ilaalisaa adoon araysnay marka aad araysan waxba hayelinba ha hadlinba iska amus haddii aad soo furayda eedka la taageerayaan iyo inta markii isticmaalo adoo dagan weydii waqti ku maraasiba fu ahkamtii sharciga aad ilaaliday iyo ku leetiga ku degida iska dayi hada u idinkona ilaahay aan ka cabsano ya ilaahay aan ka cabsano oo waxa way wax araysanay sadex iyo toban degida iska dayi farin qattare afar iyo laba iyo sax waxa laga degay wareega waa wax sax aragoo marka qofka arooda faamus tiraasu weeyaa marka